إلا الذين منوا من الصالحات وذكر الله كثيراً وانتصروا من بعد ما ظلم وسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّمْ قَلْبٍ يَنْقَلِبُ ينقلم.